بسم الله الرحمن الرحيم نتحرك الايمان ع ب ا ب الله أ م افلا ر ن ما ركع ل الضوء العيو واللحى المجاعة المحاطين والقهر الجلال م منهم من في من ونقص في كثير من هذا ونقص تخافون أ ن يحب ذلك بكم الا منكم عفو الله افان أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م بهتنا بلاء وهم نائمون اوام ن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون بالسجاد واحوال اهلها عباد الله ما ظل خلد قوم قاموا على اقدامهم خمسين الف عام قد تقطعت اكبابهم طوعا واخترقت ابوابهم عطشا ثم انصرف بهم الى النار لهم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 حادث خالد ما بين غيره ا أ ت كيف يكون الايتام ن جنب وهو يكون عليه مفر الإسان كيف تائبا من غص س الناس وهو لا يزال ي غ س في بيعه واثارته كيف يكون تائبا من الغيبه وهو ا غ ت ا ب ه في كل مجلس تنحت له الفرصه فيه أ ن تقدم ل ك م ن ف ح ا ت المال ن ف أ و ل ى و ا ل س المعارك ل ف ض ي ل ة السيف محمد بن خالف العثيمين رحمه الله تعالى النسخه ا ل ث ا ن ي ة الاسراع ب ا ل ح و ب ه ل ف ض ي ل ة السيف محمد بن خالف العثيمين رحمه الله تعالى النسخه ا ل ث ا ل ث ة المحافظه على الصلاه لسماحه السيف عبد العزيز بن عبد الله بن دال رحمه الله تعالى و ا ل آ ن